خل الصوت مسموع بارك الله فيكم خل الصوت مسموع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن احتدى بهدى أما بعد في الحقيقة أولا نرحب بالجميع جزاكم الله خيرا في الواقع الأخ أبو عبيدة أراد أن يكون هذا الدرس بغرفة أخرى لكن للأسف سودت الغرفة ال... الغرفة اليوم يعني أطر حياكم الله أختي سودت الغرفة اليوم فقال ليكم الدرس في حامل المستو أبو عبيد يسمعنا ولا أبو عبيد موجود ولا خرج أبو عبيدة يا أبا عبيد خرج أبو عبيدة عجيب عليكم السلام ورحمة الله ورحياكم الله, الله. الله أختنا سارة حياة والله. طيب. فأقول إن الأخ أبو بيدا موجود. طيب. أنت تسمعني وتكتب على العام. سبحان الله أنا لا أراك. حياة والله أختنا الكريم طيب. رافع يده. اللي رافع يدعو أمامي شبل عتيبة. طيب لعله خير طيب الآن رأيتك الله يحييكم اختنا الفاضل للدكتورة عائدة حياة الله طيب فأخشى يا أبا عبيدة أن الأخوة بغرفة حامل المسك يقولون من سبق إلى شيء فهو أحق به يعني يقولوا خلاص مدام بدأت عندنا تكمل عدة ها كذا ولا مو كذا يا شباب العنطيبة على مبدأهم نحن الحق لكم <تصفيق> والفضل للوابل لا للطل ايه سبقتم لكن ايه لكن استخدمتم غرفتهم يعني استخدمتم غرفتهم يصير الأمر كالآتي يصير الدرس يكون هنا وينقل هناك أو يكون هناك وينقل هنا لهم الآن هم المتفضلون عليكم ثم ما أعطيتمهم شيئا هم الآن المتفضلون ولهم أجر الأخ أبو عبادة عدمن في غرفة صوت الإسلام في القسم المصري كنت أعمل كنت يعني ألقى فيها دروسا يعني قبل قبل سنة وقليلة يعني طيب الله خير إن شاء الله نتفق على هذا فيما بعد إن شاء الله طيب والأخ جزا الله خير نطلب أن يكون الشرح طلب أن يكون الشرح لكتاب الشيخ ابن عثيمين ونا لا أسميه شرح سأقول تعليقات على كتاب الشرح الممتد للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وفي الحقيقة الكتاب طويل والجميع على الجميع يعرف أنني لا يعني أدرس إلا كتبًا كتبًا هي في حيز المتون علمتون لكن الأخ أصر على هذا وقال إنه لعله أسهل للطلبة والكلام و... فيه أيسر على المتعلم والشريحة التي سيكون هناك ستكون هناك تحتاج إلى مثل هذا الأسلوب وهذا النوع من الكتب فقلنا إن شاء الله نبدأ لكن لنعلب أننا سن يعني الكتاب فيه فوائد كثيرة والشيخ عليه رحمة الله من الفقهاء الأجلاء العلماء من أهل النظر والاستدلال عليه رحمة الله تعالى ومن من ملأ الدنيا علما إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أو قال علم ينتفع به علم ينتفع به وهذا العلم يشهد عليه القاضي والداني هذا العلم الذي ورثه الشيخ علي رحمة الله تعالى طيب بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هناك مقدمة في الكتاب نتجاوز هذه المقدمة ثم ننتقل إلى الشرح مباشر قال صاحب الزاد الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يقول الشيخ يقول الشيخ بسم الله قوله بسم الله الجار والمجرور متعلق بمحذوف شعن مؤخي مناسب للمقام الجار والمجرور ما الجار وما المجرور بسم الباه والجار واسم هو المجرور بحرف الباء قال متعلق بمحذوف ما هو المحذوف المقصود انه بسم الله اقرا اقرا محذوف واللي موجوده عندما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم اقرا موجودة في الكلمة هذه ولا غير موجودة محووفة قلنا بسم الله الرحمن الرحيم ما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم نبتدى بسم الله الرحمن الرحيم توض محووف إذا الجار والمجرور هنا متعلق بمحذوف تقديره أقرأ أو أتوضأ أو أذبح ابتداء وقراءة مم. مقدر اسم. يقول الشيخ وإنما قدرناه فعلا الشيخ ذكر الفعل قال بسم الله أقرأ أقرأ أقرأ فعل لماذا ذكر هذا الأمر قال إنما قدرناه فعلا لأن الأصل في العمل للأفعال الأصل في العمل الأفعال الكراءة عمل ولا ليست عملا ها يا أبا عبيدة القراءة عمل نعم عمل قال الأصل في العمل للأفعال وليس للأسماء فلهذا نقدر فعلا طيب لماذا قدره مؤخرا ليش قال بسم الله أقرأ ما قال أقرأ بسم الله لماذا لم يقل أقرأ بسم الله قال بسم الله أقرأ الفعل مؤخر ولا مقدم الفعل الآن مؤخر أم مقدم لا الفعل مؤخر أقرأ بسم الله أقرأ, أقرأ في الأخير وجار المجرور في الأول أليس كذلك إذن الفعل هنا مؤخر فلماذا قدره مؤخرا لما لم يقل أقرأ بسم الله لماذا لم يقل أقرأ بسم الله لماذا أخره؟ يقول الفائدةين. الفائدة الأولى التبرك. الفائدة الأولى التبرك باسم الله أن يكون اسم الله في البداية. الفائدة الأولى التبرك يعني أن يكون اسم الله تعالى في البداية. طبعا الآن الأخت الفاضلة كتبت الفائدة الأولى التبرك. بال مكتوب التبرك بالبداية بفتح الباء صح هكذا أمامنا في الطبع بفتح الباء هذا صحيح هذا النطق صحيح والأفصح أن يكون بالضم كما يقول الإمام النووي رحمه الله التبرك بالبداية بسم الله سبحانه وتعالى سمعتم الأصح البداية بضم الباء والبداية صح فصيحة لكن الأصح ضم الباء كما ذكر الإمام النووي عليه رحمة الله. طيب البداية ما رأيكم فيها كلمة البداية فصيحة ولا غير فصيحة أبغى الجميع يشارك كل من يسمعني يكتب رأي كلمة البداية فصيحة أم ليست فصيحة؟ قال التبرك بال بالبداية بسم الله سبحانه وتعالى نريد أن نعرف لو قال التبرك بالبداية بسم الله سبحانه وتعالى ها أريد من الجميع أن يشارك ما في مشكلة نخ نخطي جميعا أريد أن نشارك إذاكم الله خير البداية بالياء فصيحة أم ليست فصيحة؟ بعضهم بعضهم قالوا ليست فصيح بعضهم قالوا ليست فصيح لكن بعض أهل اللغة ردوا هذا الكلام وقالوا إنها فصيحة وإنها لغة الأنصار لغة الأنصار واستدلوا لذلك بقول حسان باسم الإله وبه بدينا ما قال بدأنا قال بدينا وإذا قلنا بدينا فالمصدر فيكون بداية ها؟ باسم الإلهي وبيه بدينا وإن... إلى آخر ونرده غيره قليلا أو كلمة نحن إذن هذا تعليق على هذا المصدر إفاعدة الثانية قال إفادة الحصر ما معنى الحصر؟ يعني لا نبدأ إلا بسم الله لا أبدأ قراءتي إلا بسم الله فمن من فين جبنا بداية إفادة الحصر؟ من فين جبناها؟ قال لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر إيش المتعلق؟ الجار والمجرور الجار والمجرور إذا قدمناه الجار والمجرور إذا قدمناه فإنه يفيد الحصر الآن عندما تقول مثلاً بك أستجير بك أستجير هل هي مثل أستجير بك؟ بك هذه هذا التعبير يفيد الحصر يفيد الحصر لماذا؟ لأنك بدأت بالمتعلق الجار والمجرور وأخرت الفعل هذا يفيد ماذا؟ يفيد الحصر لكن لو قلت أستجير بك يحتمل أن يكون الاستجارة به وبغيره أليس كذلك؟ ها؟ يحتمل أن تكون الاستجارة به وبغيره لكن إذا قدمت المتعلق إذا قدمت المتعلق عليكم السلام ورحمة الله عليكم الله وبركاتنا الفهم إذا قدمت المتعلق فإن هذا يفيد الحصول اذا مره اخرى الشيخ يقول انه قدر الفعل مؤخرا عليكم السلام ورحمه الله حياكم الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله جزاكم الله خير من تأخير تقدير الفعل حياكم الله جميعا جزاكم الله خير الفائده من تاخير الفعل في التقدير فائدة ثانية فائدة الأولى التبرك بالبداءة بسم الله التبرك بالبداءة بسم الله والثانية إفادة الحصر وقلنا أن البداية اختلف أهل اللغة منهم من قال أنها ليست فصيحة بالياء وبعضهم قال لا هي لغة الأنصار واستدلوا على ذلك استشهدوا على قول بقول حسان باسم الإله وبه بدينا طيب طيب أنا أرى أن ألا نصيّر، ألا ال... نقرأ كل ما ذكر قبل دابل... الكلام؟ طبعا الشيخ يقول أن أفضل أن تقول أقرأ، أفضل أن تقول ابتدى، لأن كلمة ابتدى تحتمل أكثر من شيء، لكن إذا قلت أقرأ عينت فقد عينته، فقد عينته ماذا؟ تعليق وليس تدقيق، طيب. هو صوابا تقول تعليق وليس تدقيقا لأن هنا اسم ليس محذوف طيب قال قوله الله هو علم على الباري جل وعلا علم على الباري جل وعلا عليكم السلام ورحمة الله وهذا الاسم ما عارف؟ قال إن الله عارف المعال. هذه اللفظ يعرف المعال. طيب. وقال الشيخ وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء. هذا الاسم تتبعه جميع أسماء الله عز وجل. إذا قلت الله، فبعدك تقول الله الرحمن الرحيم العزيز الحميد. وهاك. الرحمن أيضا من أتماع الله المختصة به جاء في القرآن الكريم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا هذا الاسم مختص بالله جل وعلا ولا يجب أن يتسمى به غيره سبحانه وعزه طيب ما الفرق بين الرحمن والرحيم ض ما في صوت؟ ما الفرق بين الرحمن والرحيم اختار الشيخ ان الرحمن معناها ذو الرحمة الوافعة الرحمن معناها ذو الرحمة الوافعة والرحيم ذو الرحمة الوافلة ما الفرق اذا؟ الرحمن شيخنا قبل ذلك ايش الفرق بين الصفة وبين عطف البيان اقول لك ما الصفه بي... ما الفرق بين الصفة وعطف البيان شوف يا اخي الكريم اذا قلت هذه العبارة الرجل الكريم محبوب الكريم هذه صفة الآن صح الكريم هنا صفة أليس كذلك لا محبوب خبر يا أخي الفاضل الرجل مبتدأ والكريم صفة ومحبوب خبر الكريم الآن أمامك تابع ولا متبوع الكريم تابع ولا متبوع الكريم صفة نعم تابع ولا متبوع تابع لرجل أليس كذلك من الموصوف بالكرم الرجل فالكريم هنا تابع وليس متبوعا ولا يجوز أن يكون اسم الله تعالى تابعا خلاص هذا هو الذي جعل الشيخ يقول إن الآية الكريمة المذكورة في النص إن الآية المذكورة لا ييز أن نعرب لفظ الجلال على أنه صفة بل يط نقول إنه عطف بيان وعطف البيان والصفة بينهما فروق وكذلك الأطفال بيان الآن حتى لا أطيل عليك هو شبيه بالبدل لكن هناك فروق دقيقة جمعها بعضا في ثلاثة فروق تعرف البدل عندما أقول الفاروق عمر ثاني الخلفاء الراشدين عليكم السلام ورحمة الله الفاروق عمر الفاروق هنا يا أخي الفاضل الفاروق بدل مطابق نعم الفاروق عمر لا لا نقول أن البدل هنا تابع لا نقول هنا أن البدل تابع نعم فلنكمل الفرق بين الرحمن والرحيم ما هو الفرق ما الفرق بين الرحمن وبين الرحيم الرحمن ذو الرحمة الواسعة الرحيم ذو الرحمة الواصلة يعني الرحيم فيها تعدي فيها تعدي إلى المرحوم أما الرحمن فصفة هو اسم دال على صفة هذه الصفة لله سبحانه وتعالى من الصفات الذاتية ولا المتعدية ها أقول الرحمن الآن دال على صفة يدل على صفة لله سبحانه وتعالى الصفة هذه متعدية الآن في كلمة الرحمن متعدية هي متعدية لكن كلمة الرحمن لا تفيد التعدي كلمة الرحمن ذاتها لا تفيد التعدي أيه لكن متى يكون التعدي في صفة الرحيم؟ إذا جمعنا بين الرحمن والرحيم، فالرحيم هنا تفيد التعدي، تصل إلى المخلوق، إلى المرحوم، إلى المخلوق المرحوم. هو الرحيم اسم حتى يطرح الأمر الرحيم اسم يدل على صفة متعدي. الرحيم اسم يدل على صفة متعدي. نعم. طيب. ثم الحمد لله قال جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر فين الخبر الحمد لله أين الخبر أين الخبر الحمد لله نعم على طريقة لا نقول محذوف على طريقة البصريين محذوف وعلى طريقة الكوفيين مثل ما قالت الأخت شبه الجملة, شبه الجملة في محل رفع خبر لله الجار والمجرور نفض الجلاله الجار والمجرور في محل رفع إيش خبر هذا طريقة الكوفيين لكن الطريقة المشهورة طريقة البصريين أن الحمد مبتدأ لله اللام نفض الجلاله بلاش نقول نفو الجلالة ممكن نقول ايش والمكتوبة والمكتوبة مجرورة بحرف اللام والخبر محذوف ها متعلق بالجار والمجرور طيب من الذي يستحق الحمد والله تعالى الذي يستحق الحمد المطلق هو الله تبارك وتعالى اللام اللام في قوله لله الحمد لله اللام هذه ماذا تفيد ماذا تفيد ذكر الشيخ أنها تفيد أمرين تفيد الاختصاص فالذي يختص بالحمد المطلق الكامل هو الله الذي يستحق الحمد المطلق الكامل هو الله والأمر الثاني <تصفيق> عليكم السلام والرحمة. هنالك اختصاص الذي يختص الذي يختص بالحمد المطلق الكامل هو الله. ويفيد أيضا الاستحقاق الاستحقاق والاستحقاق أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للحمد المطلق. إذن هو المستحق له وهو المختص بذلك سبحانه وتعالى. قال حمد لا ينفد. حمدا لا ينفد لا ينفد يعني ما معنى لا ينفد لا ينقطع لا ينقطع لا ينتهي أفضل ما ينبغي أن يحمد يعني هذا وصف للحمد أيضا أن هذا الحمد نوعه أفضل أفضل أنواع الحمد وفلل الله وسلم على أفضل المصطفين محمد الصلاة من الله سبحانه وتعالى الصلاة من الله سبحانه وتعالى ما المراد بها الصلاة الثناء من الله على عبده في الملأ الأعلى عندما تقول اللهم صل على محمد عندما تقول اللهم صل على محمد فأنت تدعو الله تعالى أن يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى إيش معنى الثناء الثناء مدح تطلب من الله تعالى أن يثني على نبيه في الملأ الأعلى لكنه مدح خاص ليس مجرد المدح الثناء هو مدح خاص نعم. قال وصلى الله وسلم ما معنى السلام ما معنى السلام عندما نقول اللهم صلي عرفنا الدعاء أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يثني على نبيه ويمدحه صح التعبير وإن كان مدح أقل نعم السلام اختلف في معناه الشيخ قال هنا والسلام هو السلامة من النقائص والآفات أيضا قالوا الأمان الأمان السلام بمعنى الأمان وهذا يدخل في, ماذا؟ في قول الشيخ والآفات الشيخ لم يذكر السلام من النقص قالوا يعني أنه سلام من النقص وأمان أيضا الله سبحانه ندعو الله سبحانه وتعالى أن يؤمن نبيه صلى الله عليه وسلم من الآفات وأن يسلمه من النقائص وبعضهم فسر السلام بتفسير غير ما ذكرنا المصطفين جمع مصطفى المصطفين جمع مصطفى أي أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه واختاره من بين الخلق بل اختاره من بين الأنبياء اختاره من بين الأنبياء إيش قالوا؟ طيب. فأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والمرسلين. ما دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء والمرسلين؟ ما دليل على ذلك؟ نعم الشيخ هنا استدل اللتين التي بالآيتين التي ورد فيهما ذكر قل العزم من الرسل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم فبدأ بمن ومنك ومنك بدأ بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم فقدم محمدا صلى الله عليه وسلم والآية الثانية التي ذكرها آية الشورى هذه في الأحزاب والثانية في الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى هذه الآية هذه الآية بدأ فيها الله سبحانه وتعالى بأول الرسل بدأ بأول الرسل وثنى بعده بذكر خاتم الرسل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بدأ بأول الرسل وهو نوح عليه السلام ثم ذكر خاتم الرسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم أما الدليل الواضح على أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل, أفضل الرسل ما هو ما هو ..؟ لا ..في الآية الثانية ..بدأ بمن في الآية الثانية بدأ بمن في الآية الأولى بدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام في الآية الثانية بدأ بمن بدأ بنوح شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وإنما بدأ بنوح عليه السلام لأنه أول الرسل ثم ذكر خاتم الرسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم أما الأدلة من السنة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر سيد ولد آدم يشمل جميع ولد آدم وكذلك جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة هو الذي يعطى الذي يعطى الشفاعة العظمى من بين سائر الأنبياء كل نبي يعتذر يعتذر عن أن يشفع لأولئك الأقوام وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قدم ليلة المعراج إماما للأنبياء فدل على أنه أفضل الأنبياء لا يقدم إلا الأفضل لا يقدم في الصلاة إلا الأفضل هذا معلوم نعم طيب قال وعلى آله وعلى آله من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم العلماء لهم في هذا كلام في أربعة أقوال في هذا المسأل الشيخ هنا يقول إذا ذكر الآل وحده فالمراد جميع أتباعه على دينه قال إذا ذكر الآل وحده فالمراد جميع أتباعه على دينه مثل ما جاء في الآية الكريمة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب خلاص. ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون. لا شك أن آل فرعون هنا المراد بهم من كفروا من كفروا واتبعوا فرعون. قال ويدخل بالأولوية من على دينه من قرابته. يعني يدخل في آل بصورة أولية ما كان على دينه من قرابته. وأما إذا ذكر معه غيره يعني مع كلمة آل ذكر شيء آخر مثل ما معنا الآن آله وصحبه فإن المراد يكون بحسب السياق فيقول الشيخ أن المراد هنا بالآل المؤمنون من قرابته أن المراد هنا المؤمنون من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الصحب المراد بهم غيرهم ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان العنوان فوق الله يحفظه العنوان في البنر الله يزدك الأخت الفاضلة عفوا الواقع لربنا. كلنا يا أخوة الهدف من الدرس ليس هو شرح مفردات هذا ال ماذا الشيخ وإنما المراد التعليم. قلت لكم طريقة في التدريس هي تدريس المثل، لكن الإخوة أرادوا أن يكون هذا يعني أيفر للأخوة. يعني. طيب. يقول وأصحابه قالوا وأصحابه جمع صاحب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وصحب اسم جمع صاحب صحب جمع لصاحب وضح ماذا طيب انتبه معي الله بارك فيك قال صحب جمع صاحب. طيب وأصحاب وأصحاب جمع ماذا؟ جمع صح وأصحاب جمع ماذا؟ جمع صحب صار أصحاب الآن عندنا جمع الجمع أصحاب هي جمع الجمع معي يا إخوة الآن صاحب مفرد ما جمع صاحب إذا سألك سائل ما جمع صاحب أجيبه كلمة صاحب بارك الله فيكم ما جمعها جمعها صاحب أحسنتم صحب ما جمعها جمعها أصحاب إذن أصحاب تكون جمعا جمعي جمع الجمع, جمع الجمع المصحب هي إذن أصحابي يجمع الجمع، وهنا المصنف قال وأصحابي يعني أتى بجمع الجمع. نعم، هنا من الفوائد التي أريد أن أنبه عليها، كثير من الأخوة، بل من العلماء يقول. إذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم صل على محمد أو قال صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم ولا شك أن هذا يوافق ما نفعله في التشهد في الصلاة نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ونكتفي بها وعلى طريقة الشيخ أنه إذا ذكر الآل اكتفي بهذا وأن هذا يشمل أتباعه على الدين لكن بعض أهل العلم يرى أن الروافض عندما عرف عنهم أنهم لا يصلون إلا على آل النبي صلى الله عليه وسلم كان الأولى مخالفتهم وأن يذكر وأن تذكر الصلاة على النبي على على صحب النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت على آل فتقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نعم إذا صليت على الآل فصلي على الصحب مخالفة للروافد طبعا الصلاة على الآل قالوا مخالفة للنواصب النواصب يناصبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم العداء والروافض ناصبوا أو يعني عادوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال ومن تعبد يعني أيضا العب بالصلاة من الله تعالى والتسليم على من تعبد أي تضل لله سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة والعبادة مبنية على أمرين قال الشيخ الحب والتعظيم الحقيقة أن رق أن ركن العبادة ركن العبادة الحب بل نقول غاية الحب مع غاية الذل فما قال ابن القيم رحمه الله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبانه ولا شك أن التعظيم لابد منه أيضا في هذا الماد فكل هذا داخل في مسمى العبادة الحب والذل غاية الحب مع غاية الذل مقرون مقرون ذلك بتعظيم الله تبارك وتعالى قال أما بعد أما بعد قال الشيخ هذه كلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع الذي يقصد في الموضوع الذي يقصد وبعضهم يقول هي تفصل ما بين المقدمة والمضمون وللفائدة أما بعد هذه اختلفوا في من قالها أول على ثمانية أقوال وربما كانت أكثر من أول من قال أما بعد بعضهم قال إنها فصل الخطاب الذي أوتيه الذي أوتيه من؟ داود عليه السلام والصواب الصواب إن شاء الله أن فصل الخطاب هو في القضاء بين المتخاصمين أو المتخاصمين فصل خطاب المراد في الآية هو ذلك لكن نعم أما بعد تفصل فيها بين مقدمة ومضمون لا شك فيها وقيل قس بن ساعدة وقيل سحبان وائل وقيل غير ذلك والذي جاء في السنة بعض الناس يخطب كثيرا وبعد, وبعد في الخطابات وكذا وفي خطبه لكن من تتبع السنة وجد أن المتبع فيها أما بعد أكثر ما ورد في السنة أما بعد بذكر أما من يسمعني دارة الله فيكم من يسمعني يقول الشيخ وأما قول بعضهم إنها كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر فهذا غير صحيح لماذا يقول لأنه متقطع الصوت يقول لأنه ينتقل العلماء دائما من أسلوب إلى آخر ولا يأتون بأما بعد في ثنايا الكلام عليكم السلام ورحمة الله في ثنايا الكلام تجد العلماء ينتقلون من أشلوب لأسلوب آخر لكن لا يكتبون إيش أما بعد أو لا يذكرون أما بعد طيب قال فهذا مختصر أما بعد فهذا مختصر هذه الفاعة التي بعد أما بعد ما يعرابه من يعرف الشيخ ما ذكر الفائدة خالد هذه الفائدة تسمى أما بعد فهذا مختصر في الفتح ها اللي قرأ شروح الأجرمية كل أجرمية كلها اللي قرأ شروح الأجرمية كلها أحسن الفائة الفصيحة شروح الأجرمية كلها ما ذكر هذه الفائدة فيما أعلم إنه هذا الفاعل فصيحة إلا واحد من الشور، نعم. ثم الفاعل فصيح. طيب. قال فهذا مختصر في الفق. أنا ولد أن أخبر إخواني بأمر، لكن أرجو أن لا يعني يكون في ذلك يعني من إشكال عندهم. يا أخواي زادكم الله خيرا. أثناء الدرس. منها درس لا أحدّذ أن يحيي بعضاً وأنا إذا دخلت درساً وكان أحد على اللاقة يركي درساً لا أسلم أصول لا أركي السلام طيب فجزاكم الله خيراً إن هذا يقطع حتى الإخوة الذين يسجلون الدرس وينقلون الدرس في منتديات أخرى، ينقلون الدرس في منتديات أخرى أو في ملتقيات علمية، يعني كل كل خمس دقائق وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام،, وعليكم السلام. نعم، طيب، جزاك الله خير. قالت هذا مختصر في الفقه الفق في اللغة يقول الشيخ هو الفهم وهذا صواب إن شاء الله وبعضهم يقول هو الفهم الدقيق وفي القرآن العظيم كثير من الآيات تبين هذا المعنى وإن شيئ إلا يسبح بحمد ولكن لا تفقهون تسبيحه يعني لا تفهمون تسبيحه وأخي هارون هو أفصح ما في أفقه يا شيخ في أفقه مني لسانا ما في, في القرآن أفقه مني لسانا صح يا إخوة الآية أفقه مني لسانا أفصح نعم في قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لا نراك فينا ضعيف يعني ما نفهمه كثيرا يببعون عدم الثان نعم طيب وعرف الشيخ الفقه قال في الشرع هو معرفة أحكام الله العقدية والعملية هذا في الشرع يعني يقول الشيخ أن الفقه في الشرع من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ليس المراد هذا العلم الذي ندرسه العلم المتعلق بأفعال المكلفين والأحكام العملية فالمراد الفقه في الدين ما يتعلق بكل شرائع الدين وأحكام الدين سواء كانت عقدية أو عملية لهذا كانوا يسمونه يسمونه العقيدة علم العقيدة الفقه الأكبر يسمونه علم العقيدة الفقه الأكبر نعم قال من مقنع الإمام الموفق أبي محمد هذا الكتاب مثل الزاد هو مستل من المقنع كتاب المقنع كتاب عظيم من الكتب التي ألفها أبو محمد من أبو محمد؟ هو الإمام الموفق ابن القدامة رحمه الله وغفر له ابن القدامة رحمه الله أحد الشيخين في مذهب الحنابلة أحد الشيخين في مذهب الحنابلة الشيخان عند الحنابلة المجد ابن تيمية و الموفق ابن قذان المجد الذي هو جد شيخ الإسلام شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية عبد السلام هذا يكن أبا البركات أبا البركات هو أبو البركات هذا هو المجد يسمى يلقب مجد الدين ومن القدامه يسمى موفق الدين المجد والموفق هما الشيخان في مذهب الحنابل قال ابن مقنع الإمام الموفق أبي محمد طيب المقنع هذا لابن قدامه هذا المستقنع ماذا عمل الحجاوي هذا المستقنع ليس لابن قدامه هذا المستقنع ليس لابن هذا المستقنع الحجاوي فماذا فعل الحجاوي الحجاوي رأى أن المقنع على روايتين أو وجهين في مدهد الحناقل لو جينا نقرأ في المقنع من يعرف منكم المقنع المقرأ يذكر روايتين أو وجهين في مدهد واحد الزاد أخذ برواية واحدة يأخذ رواية واحدة يقول على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد هذه الراجح في مذهب أحمد إن كان المراد بها المعتمد عند الحنابلة فهذا حق في الغالب وإلا في بعض المسائل نجد أنه خالف المعتمد في المذهب بعضهم أوصل هذه المسائل إلى 150 مسألة المسائل التي قالت فيها بعضهم قالوا 32 وبعضهم قالوا 48 وبعضهم شقق وأخذ بالمفهوم فقال إنها قريبة 150 لكن الغالب فعلا المجداد يذكر المعتمد في مذهب الحنابلة نعم وهو الراجع في مذهب أحمد من أحمد من أحمد على الراجح في مذهب أحمد من هو أحمد نعم إمام أهل السنة والجماعة إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى ثم ذكر الشيخ أن المذهب في اللغة اسم لمكان الذهاب أو زمانه أو الذهاب نفسه شو فائدة علم الصرف فائدة علم الصرف اللي درسوا معنا الصرف كلمة مذهب ماذا يقول الشيخ تحتمل ثلاث معاني مذهب تحتمل ثلاث معاني مفعل تحتمل أن تكون اسم مكان وتحتمل أن تكون اسم زمان وتحتمل أن تكون مصدرًا خلاص إما أن يقال مكان الذهب وإما يقال يقايز ما المذهب ومن يكون الذهاب نفسه وفي الاصطلاح قال المذهب الإنسان هو أو مذهب الشخص ما قاله المجتهد بدليل وما تقايلن به المذهب هو الأخير آخر منزلة طيب مثل ذلك قول الله سبحانه وتعالى بلاش الآية لما فيها خلاف ايضا نقول مثلا مطلع ومطلع مطلع الشمس يعني مكان طلوع الشمس مغرب مكان غروب الشمس قالوا اصلها مطلع ومغرب انا تكلمنا عنه في دروس الصرف اللي حضروا معنا الصرف يعرفون هذا طيب هذا مكان هذا مكان طب اسم الزمان على وزن مفعل. من يورب لنا مثلا على زمان على وزن مفعل من يورب لنا مثلا على زمان على مطلع زمان الطلوع طيب غيره نريد مثال آخر مسجد مكان السجود لا لان نقول زمان اسم زمان على المفعل. بعض العلماء الطروق. ثم يسألونك عن المحيط كل هو أدم. قال المحيط الحيد. نعم. طيب. قال وربما حذفت منه مسائل نادرة المقوع وزدت على ما, ما على مثله يعتمد إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبتة عن نيل المراد قد كثرت ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل هذا الكلام أعتقد أنه لا يحتاج إلى يعني زيادة تفسير أو تفصيل وأعتقد نقف إلى هنا شاء الله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد الأخوة مولعون بأن نذكر الفوائد الجانبية أكثر من الولع الزبابطي المثل والتعليم أقول لي الكتاب وفيكم بارك الكتاب كبير كذا عرضنا على النقف مع كل جملة، كذا عرضنا على النقف مع كل جملة في الكتاب، فنحتاج إلى سنين، خلاص، نفعل هذا لكن يهمني في هذا الدرس، يهمني في هذا الدرس أن نقف على فوائد قليلة، من ضمن هذه الفوائد أن نتعلم أن نتعلم من خلال أقوال الفقهاء التي يذكرها الشيخ كيف يكون كيف يكون شأن المناظرة الفقهية وكيف يكون الجدل الفقهي وكيف يكون الترجيح وكيف يستنبط العلماء هذا عندي مقصد من مقاصد هذا الدرس مقصود من مقاصد هذا الدرس المقصود الملكة يا سلفاظ أقصد الملكة الفقية أن نتمرس قليلا على تكوين الملكة الفقية عندنا واضح؟ نعم جزاكم الله خيرا الفوائد الخارجة يريد فوائد خارجة والمثل الأنفع لطالب العلم هو مثل الزاد من أراج أن يستفيد أكثر يراجع شرحنا على الزاد نحن الآن لازم ندرس الزاد في هذه الغرفة يوم الثلاثاء مثل الزاد أنفع لطالب العلم الذي يريد أن يستفيد أكثر هنا مفيد جدا أن تتعلم كيفية أيضا النظر في أقوالي لأنه إضافة إلى ثلاثة كلام الشيخ رحمه الله وتقريبه العلم للطالبين و بلغة معافرة مبسوطة أكثر ففي كل إن خير إن شاء الله لكن طبعا لن نستطيع أن نشرح المتن شرحاً وافياً هنا يعني هذا من المحالات تكفئة إلى بارك الله فيك هل من سؤال قبل الزوال؟ هل من سؤال قبل الزوال؟ جزاكم الله خير نريد الفوائد التي لم يذكرها الشيخ؟ هذا ليس صحيحا يا أخي شبر الله يباك إيه هذه فائدة لأن الشيخ ذكر البداعة بالفتح لكن إن أردت النقص، نقص فأبشرك أن هذا الدرس اللي أخذناه اليوم نحتاج أن نجعله في ثلاثة دروس. الدرس هذا اليوم لو أردنا أن نفصل فيه، لاحتجنا إلى ثلاثة دروس. بس هذه ما هي منهجية في التدريس غلط. هنبدأ في المقدمة ويرش المقدمة ثلاثة دروس. هذا خطأ في المناهجية في التدريس. ليس كذلك يا شبل لكن أبشر أبشر من ضليه يحضر معنا إن شاء الله سيجد إن شاء الله خيرا لا مني لا مني ب ب بنفسي وإنما ثقة بالله جل وعلا أن يبارك في هذه الدروس نعم طيب ما في أسئلة ما في أسئلة إزاكم الله خير ومبارك الله فيكم وأستأذنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته